ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تظنين وأرسل عليهم طيرا أبابين ترنيهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف طريف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من وجوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن طلاتهم تاهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيطلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة في جيدها حمل من مسد الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد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 الخناس الذي يوسوس في خدور الناس من الجنة والناس ودف الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلاله كمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الى جميع الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بامه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلك لجبروت الصعاب ولا نك قدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب الذنب وقابل التوب شديد العقاب زبوا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الهادي اليه سبيلا صدق الله ومن اصدق من الله سيلا فقد الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فقد الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم اتبعوا الله فتبعوا ملة إبراهيم قل الله فتبعوا ملة ابراهيم صدق الله الذي لا اله الا هو الرحمن الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والاكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب علينا وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وطلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أزواده الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معه رحمتك يا أرحم الراحين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وألائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وارسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقيام رمضان وحج بيتك الحرام ولك الحمد على ما يكتركه من قيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتي من باطل من بين يديه ولا من خلفه زنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواطينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك ثميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور قدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وطاقتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرفع ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل القرآن سائقنا ودليلنا الىليك والى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويسلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدود ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يتبع القرآن فقاده إلى رقوانك والجنة ولا تجعلنا ممن يتبعه القرآن فزخ في خفاه إلى النار اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبطارنا جلاء ولأسطامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم أنفثنا به الحلل وأسكننا به الظلم وأسفظ علينا به النعم وادفع به عنا النطم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغل فشغلته بالدنيا عن الدين فاصبح من النادمين وفي الْآخِرَةِ من الخاتلين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم الذي رفعت مكانه وايدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه احسن كتبك نظاما واصفحها كلاما وابينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروق من الزياده والنقطان فيه وعد ووعيد وفيه تخويف وتهديد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك متقفين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهذه المتيءين من للمحجدين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وتعترف فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما انذرت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاطرفه عنا وعن المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وايقظنا لتدارك بقايا الاعمار ووفقنا للتزود من الخير واجعلنا ممن قبلت صيامه واسعدته بطاعتك فاستعد لنا أمامه وغفرت بلله واجرمه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مالنا الى جناتك واعذنا من عقوبتك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من قام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام واخرطهم من الظلمات الى النوم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطل اللهم بارك للمسلمين في ازمارهم وافطارهم واجواجهم ما ابقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمتك مسلمة بها عليه قابليها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وما في على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم واكرم لهم ووسع مدخلهم وافتح لهم قبورهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدمس واقتلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. والبرد اللهم انزل على قبورهم الضياع والنور اللهم ينزل على قبورهم الفسحة والسروح. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عصر وغفرانا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عصر وغفرانا. حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين. <تصفيق> اللهم جاهزين بالإحتار يحتونا وبالإساءة أسوله أفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهد آمنين وبجودك وإضوانك واسقين وإلى أعلى عزو درجاتك سابقين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ننقلهم جميعا من ضيق اللحوش اللهم ان انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراشع الدوث الى جناتك جنات الخلود في صدر مخبوض وطلح منبوث وظل منبوث ورحمه اللهم اذا قرنا الى ما صار إليه اللهم اذا قرنا الى ما صار إليه تحت الجنادل والسراب وحدنا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 اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه الشريفة المباركة ذنبا الا غفرته. ولا هم الا فرجته ولا قربا الا نفسته. ولا لا غنا الا هديته ولا مبتلا الا عافيته ولا عذورا الا خذلته ولا عيدا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا جاهلا الا علمته ولا ولدا الا اصلحته ولا دعاء الا استجبته ولا مريضا الا شفيته ولا مكابرا الا رددته ولا غائبا الا رددته ولا دينا الا قضيته ولا لا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لترضى ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويستوتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وتوبه نصوحا وطيبة قبل الموت. وراحة عند الموت. ومغضرة ورحمة بعد الموت. والعفو عند الحساب. والغوض بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل سواتنا ومحض ذنوبنا وسيئاتنا وسدد حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخاءهم صدورنا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا, يح... لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئ الاخلاق فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء الى السعاده ومن النار الى الجنه ومن السخط الى الرضا ومن الفقر الى الغنى ومن الياس الى الاحسان ومن الذل الى العز ومن الاهانة الى الكرامه ومن البدعة الى السنة ومن انواع الشر كله الى انواع الخير كله اللهم انا نسألك الامان والعفو عما سلف اللهم انا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب امورنا بخير اللهم لا تجعل بيننا وبيننا وبينك في رزقنا احدا سواك اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك وافضل عبادك اليك اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحه لا تلهينا اللهم اغننا عمن عن اغنيته عنا واجعل الاخره كدها من الدنيا تهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين